وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ κούτιβα <تبع> عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابٍ <السعير> يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من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 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهتزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ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 θα δείτε το χασρόλ μουβίν. Η αδρά μου μ'ίντουν η λέει. Μ'allah,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 الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدٍ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم نصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد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 اللَّهُ يَدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ولؤلؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَهُدُوءٌ إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوءٌ إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ إن εκείνοι που καθόλου δεν πίστευαν και δεν ήθελαν να πίστευουν, αλλά οι πιστοί που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 الطائفين والقائمين والركع السجود واذن في الناس بالحج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 فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به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 محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا من منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فالهكم اله واحد فله اسلم وبشر المخبتين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 شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز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 ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون وكاين من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 فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم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 وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لَهَادٍ الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مريه مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً, حتى تأتيهم الساعة بغتة أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ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 هو سمّكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس.